الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء اسال دموع العين عن سر البكاء عن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء تشرق طير في جو السماء تطير القلوب بأريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا قام المساء